فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سَيَنَاءَتُمْ فَتُبْدُ بِذُهْنٍ وَصِبْغِ غِرٍّ لِلآكِذِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ من بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأخذون وعلى الدا وعلى الفلك تحمدون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم ما لكم من إله غيره أفلا تستقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إذا بشر مثلكم يريد أن قَدْ عَلَيْكُم وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَلَو شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِذَٰلِكَ فِي أَفْوَاهِهِمْ اِنَّمَا اِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْضَعَ لِرَبِّهِ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ مَا أَنْتَ ن فَإذَا جَ أَأَممر نَا وَفَرَتَّ النُور فَسلُ في جاَامٍِ كلٍُّ زَوْ جَنِ النَّين وَأَهِلكك فَسل في جَامِ كلٍُّ زَوْ جَينَّْين قَالَيْهِ الْقَوْمُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ